اي جيش امارات اي ما يجي عزات اي جيش امارات اي ما يجي عزات اي دولتي بغيرت مشهور شدي طالي مشهور شدي طالي اي جيش امارات اي ما يهي عزات اي دولة امارات اي ما يهي عزات اي دولتي با غيرت مشهور شدي طاليم مشهور شدي طاليم اي الطتيز ج أي سرب اي أي الطتيز ج أي سريوبان أي تو مرجي مشهر ج طالب أي تو فرنگ مشهور ج طالب أي حصامي بهر الدين أي عقبي تذوب أي حسامي بهريدين أي عقبيتي زوبين أي تمردي بتمكين مشهور شدي طالب أي تمردي بتمكين مشهور شدي طاليم أي جيش إمارات أي ما ييعي الزات جيش إمارات أي ما يا عزت أي دولتي با غيرت مشور صديق مشهور شدي طالب أي سرب ذي قراني أي تشرش كارب أي قراني أي تشرش كارب رابط جهادي مشهور شدي طالب أي رابط جهادي مشهور شدي طالب أي قلغ شايدنام أي, أي, أي سالك وعالي لم أي فيدى بهري دينام مشهور شدي طالب أي فيدى بهري دينام مشهور شدي طاليب أي جيش إمارات أي ما يجي عزات جيش أي ما عزات أي دولة باع غيرت مشوشة طالب أي لان غازيان أي مسكن دالراً أي لان أي مسكن دالراً أي خاكي أفغانستان مشهور جذي طالب أي خاكي أفغانستان مشهور جذي طالب أي جيش إمارات أي ما يجي ذات جایش امرا ای ما ای ای ای دولتی با غیرت مشهور أي أمر كعمتصير أي مقتلي بتدبير أي أمر كعمتصير أي مقتلي بتدبير أي مقتلي دستي شير مشهور جدي طالب أي مقتلي دستي شير مشهور جدي طالب أي جيش إمارات أي ما يجي عزات أي جيش إمارة أي ما يجي عزات أي دولة باغيرة مشهور شذي طالب أي قاتلي أجدر عن أي غير ايمان اي قاتلي اجدراني لا دياني زمان ايسر بعضي باء مشهور شضي طالي أي بعضي باء مشهور شضي طالي اي كرواني باده في قاتلي هر اسد اي كرواني باده في قاتلي هر اسد ايتي راتن صدا مشهور طالب ايتي راتن صدا مشهور جدي طالب أي جيش إمارات أي ما يهي عزات أي جيش إمارات أي ما يهي عزات أي لولتي بغيرت مشهور جدي طاليم مشهور جدي طاليم أي فرخي باليقا اي توتي با. أي قتي اي ف الرخيبة أي قتي خجناهأي تويماتا سي ما مشهر شدي طالبأي تويماتا ما سي طالب اي شاعري خشبيان اي فائز غوريا اي شاعري خشبيان اي فائزي غوريا اي غمخري مؤمنا مشهور شدي طالب أي جم قريب منا مشمر شذي طالب أي جيش إمارات أي ما يعيزات أي جيش باعرة أي ما يعيزات أي دولة باعيرة مشمر شذي طالب مشمر شذي طالب Meshur Shudhi Tali Meshur Shudhi Tali